وصفا عرثي عرثي عرثي وصف وصف م شرحياً وصفاً مركبا ثم ب د أ ن ا في شروط ا ل إ ل ح ا ق بالعله وقلنا من شروط ا ل إ ل ح ا ق بالعله أ ن تشتمل على حكمه ة ذ ه تبعه ا ل م ك ل ف ة على ا ل ا ب ت ك ا ل تصبح شاهدا لاناقه الحكم بها ا ل ح ك م ة عرفناها ب أ ن ه ا مقصود ا ل ش ا ر د وهي تندمت بحق ضمن ا مقصود الشريعه الخمسه حفظ الدين النفس المال النسب العقل و ق ف ب ا عند الكلام على مانع العله مانع العله ما الذي د يمنح العله والمقصود بمانع ا ل ع ل ة تمام المقصود بمانع السبب ف إ ن العله تواجد السبب تمام خلال ما هي مانع العله ا قال مانع ا ل ع ل ة هذه ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى سنتعرض ت م ا في هذه ا ل م ح ا ض ر ة عندنا ست خالص مانع ا ل ع ل ة هل يجوز التعليم ب ح ك م ة من شروط العله ان لا تكون ع د م ي ة بالحكم الثبوتي ا ل ن ق ط ة ا ل ر ا ب ع ة هل يجوز التعليم بما لا يطلع على حكمه المساله الخامسه التعليل ا الحكمة المسألة الثالثة ب ا ل ع ل ة القاصره المساله القاصره أ ل و ا ع ا ث ل ا ألواع فوائد التحليد بالعلّة التي ث يشكل م س ا ل ة ا ل أ و ل ى م ا ص ر ه المانع ق ص و د م ا ل ع ل ة هنا مانع السبب ت م انتم م م ا ع السبب ا م أ ن تعرفون م ت أ ن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود تمام؟ ويلزم من عدمه ليش ع عدم. د ما م الذي يمنع ا ل إ ل ه اذا قلنا أ ن ه ا ترادف السبب ما الذي يمنعها ه يمنعه, اللذي يمنعه من وجوده وتحققها وجوده الذي يخل من م وصف ت ب ك الحب و ص ل وصف هذا الوصف الوجود يدركه نحميته وداما وجد وصف الوجود يقلب الحكمه لا ينعقد الشباب لا تنعقد الرؤيه يمنع نمر التالي س م ا ل ه نقول الحكم وجوب ا ل ز ك ا ة ت م ايش م العله ايش ع ل ة وجوب الزكاه ملك النصاب ع ل ة وجوب ا ل ز ك ا ة ان هذا الشخص ملافعك النصاب عشرون مثقال من ا ل ط ي ب ايش ا ل ح ك م ة الحكمة؟, الحكمة من ع ل ة اجتمع على حكمه ا الاستغناء بملك ل ن ص ا ب هل استغناء بملك النصاب يعني الذي يملك ن ص ا ب يعتبر ايش راني هل استغناء بملك النصاب اشرائك يقصروني لا ما ت ز ص و ن ي ا ل آ ن عندنا ت م الدين م ا طيب روك جاء معكم في الفقه في ا ل م ن ه ا ج هل يعد الدين مانع لوجوب ا ل ز ك ا ة ام لا هل يعد الدين مانع لبيان هل الدين يمنع وجوب الزكاه ة ألا ام ي لا يمنع وجوب الا ك تماما ل أ ن ا ل ز ك ا ة اما ان ا ل ز ك ا ة تتعلق بلعين ا والدين ت ت ع ل ق بماذا بك مقابل أ ظ ه ر أ ن الدين يمنع من وجوب ا ل ز ك ا ة على القول هذا على مقابل اظهر مقابل الدين ي مقابل هذا هو ع ب ا ر ة عن وصف وجودي يخل بالعين الزكاة على على شخص د كيف تجدون أنكم حكمتكم م هذا اذا ا س ت م ن ى هذا ليس ع ن ي ل أ ن هذه الفلوس التي معه و ا ر ج عليه ان يدفعها في سداد له ي س د ا د ت ه ا ذ ن هذا وصف يخن ب ا ل ح ك م ة اوعي ا ذ ن يمنع انعداد السبب إ ذ ن هل تجب على هذا الشخص ا ل ز ك ا ة هذا يعتبر مانع مانع من وجوب لماذا ش ن من وجوب الاشتر؟ إ ن نقرأ، نقرأ، ح د الخارج إ ذ ا كل وصف وجوده يخرب الحكمه يعد مانعا يعدو... يعد مانعا من تحقق العلم وجود العلم ووجود الدين يعد مانعا من تحقق السبب الذي هو إيش؟ إيش الذي هو مخلصا <تكلم> <تكلم> 私はそれを見ることができない。 و ت ع ب ي ي ر م ا تقل أولى مما ع ر ب ه ل م ا بيضته في اي ل ح ا ش ة م العله ن ع ه ا ا ة م ا ن ع ا العلة وصف وجودي يخل بحكمتها وصف ودودي يخل ب ح ك م ت ه المقصود يعني مانع ا ع ل ل ة ا بمانع ا ل ع ل ة هنا هو مانع السبب و ن ق د ذكرنا لكم أ ن العله ترادف ليش ان ا ل ع ل ة ترادف السبب فالمقصود بمانع ا ل ع ل ة هنا مانع السبب كما ذكر ذلك العراقي في شرحه امام المسمى الغير العامه قال ر ح م ة الله تعالى عليه وعبارته قال وقد علم من اشتراط اجتماع العله على حكمه ان مانع العله وصفه وجودي يحل بحكمتها مانع السبب ومانع على الفجر ه مانع ومانع, ومانع السبب ط ي قال ن ر ي ع ل ى ع ب ا ر ة ش ي ء قال ومانعها إ ي الا وصف و ج و د ي خ ل بحكمته على كالدين الدين هذا مانع يمنع من وجود السبب تمام كالدين على القول ب أ ن ه مانع من وجود السبب على ا ل م د ي ن ف إ ن ه وصف وجودي يخل و ب ح ك م ة ا ل ع ل ة لوجوب ا ل ز ك ا ة المعلم ايش ع ل ة ت وجوب ا ل ز ك ا ة ملك ا ل ن ص ا ب وش هي ا ل ع ل ة الاستغناء بملكه اي معنى ب ملكه الضمير يعود على النصاب اي بملك النصاب اي ش العله اي المدين, المدين علّة؟ اي المدين لا يستغني بملكه يعني بملك النصاب لماذا ا ح ت ي ا ج ه الى وفاء دينه به يعني ب ا ل ا ش بالنصاب بل هذا ا ل ق ل ا ص ه هذا هو مانع ا ل ا ش مانع السبب ا م ا كل وصف وجوده خلف ر ب ا ح ك م ة إ ن يمنع من ه تحقق الحكمه ي ش العلة يمنع من ت ق ق اليش ع وجود بالنوجود اليش فانه لا ي م ع من ن ك و ا علة لا يمنع من تحقق العله ش ا ل ة ب ك و ن ا سبب ك و ن ه ا سبب للوجود يعني يقول يجب عليك هذا ما ثم يقولون ولا يضر و خلو المثال عن الالحاق قال هذا المثال إ ذكرتموه ا ليس فيه الحق ما الحقتم شيء بشيء الذي كلامه ف ي قال الذي الكلام فيه ل أ ن ه مقصوده ن ا ي ب ي بس, السبب بس. صدر مانع السبب قصودوا المانع ما اصور ا ل س قال ت ع ب ي د ي بما ذكر أ و ل ى مما عبر به يعني في جمع ليش اولى مما عبر به في جمع الجرائم قال ومن ثم قال كان مانعها و ص ل ا وجوديا ً يخل و بمهمتها لان عبى قال ومن ثم ما يحتاجه هو من ثم هذا تعبير افضل وهو تعبيره لما قال بين المانع لان المقصود المانع هنا مانع لا السبب、طيب. انتهت ا ل م س أ ل ث الثاني آ ن إلى المسألة ل ا ة من المساعدة وهو هل يجوز أ ن تكون ا ل ح ك م ة ق ل ن ا نحن فرق بين ا ل ع ل ة و ا ل ح ك م ة أ و لا فرق بين ا ل ع ل ة ولا ايش الكلمه هل ا ل ع ل ة تشتمل على إ ي ش على ح ك م ة لكن السؤال الان هل, هل يجوز أ ن تكون ا ل ح ك م ة ع ل ة هل يجوز ا ل ت ع ل ي ق بالحكم مثل ايش ب ه حفظ النفوس حفظا ك م مثلاً ة نقول للنفس العله حفظ النفس حفظا للعقل هل يجوز, يجوز, يجوز أ ن يعلل ب ا ل ح ك م ة في هذه ا ل م س أ ل ة ث ل ا ث ة ا ق و ا في هذه ا ل م س أ ل ة ث ل ا ث ة قول أ و ل يقول لما يجوز قول آ خ ر يقول يجوز قول ثالث فيه ا ل ت ف س ي ر إ ن كانت ا ل ح ك م ة منضبطه وان لم تكن الحكمه ا ل م ن ط ب ق ة لا يجوز التعليل بها وهذا هو اختيار شيخ الاسلام اقرا اشمله ق ولا يجوز في الاصح ي كونها متى لم ت ن ظ ب ق ل م ا ل م ش ق ة في السفر لعدم ورقها فان ض ر ب ت جاز كما رجح هو ا ل آ م د ي وابن ا ل ح ا ج م وغيرهما لكثير وقيل يجوز م ط ل م ا ل أ ن ه ا المشروع لها الحكم وقيل لا يجوز م ط ل م ا و ق ض ي ة كلام ا ل أ ص ل ترجيحه ومحل الخلاف إ ذ ا لم تحصل ا ل ح ك م ة من ترتيب الحكم على الوصف يقينا أ و ظ ن م ا كما سياتي ذ ا خ ر ه في مرحه ب ي مناسبه قال الشيخ ع و ا ن هذه ا ل م س أ ل ة هل يجوز التعليل ب ا ل ح ك م ة هل يجوز التعليل ب ا ل ح ك م ة أ ن تكون ا ل ح ك م ة التي هي حفظ م ق ص و د الشارع و هي حفظ ا ل م ق ص ش و الدين و العقل و المال م ا م النسب الخمسه ذ ه الكليات الخمسه هل يمكن التعليل بها قال ولا يجوز باسخ ل أ كونها الحكمه ة ذ ه إ ل ان ماذا؟ لم تنضبط ما مفهوم هذه العباره انها ان ه انضبطت إ جلس أ ي مثال هل لكم من مثال قال, قال نعم ا ل م ش ق ة في السفر لا ي ع ل ق ب اجمعين كما ذكرنا لكم في ن س الماضي ة ت و توازو... ا ز ت و القصر ز ا تمام توازو ا ل معلل بماذا ا ل س ف ر الحكمه لماذا ل م ش ق ة ه لا يشوس؟ ل ي ش و ز ان نجعل ا ل ع ل ة هي ا ل م ش ق ة لماذا ل أ ن ا ل م ش ق ة غير م ن ض ب ط ة والعله لابد أ ن تكون م ن ض ب ط ة لا تختلف باختلاف ا ل أ ح و ا ل و ا ل أ ش خ ا ص و ا ل أ ز م ا ن و ا ل أ و ق ا ت فهي ليست م ن ض ب ط ة إ ذ ا لا يجوز تعليل جواز القصر في المشق تعود م م ا لا يجوز ت ي ل إ ن الى لماذا؟ إ حفظ الدين مثلا حفظ ا ل ص ل ا ة تمام و حفظ النفس حتى لا يكون في ذلك إ ي ذ ا ء و مرض و إ ن كان تمام ل أ ن ه ا ليست ليش؟ ليست منطبقه قال الشيخ ولا يجوز في ا ل أ ص ح كونها الحكمه ولا العلة ان لم تنضبط مفهوم العباره ة ان المطابقه تاسعا لكن مع ذلك ما أ ح د ذكر م ث ا ل يعني حتى صاحب العقار حاشيه ا ل ع ط ا ر قال تحب النفوس نحن ا ما ذكروا مثال يحبون المنضبطون طيب قال ك ل م ش ق ت في السفر يعني لا يجوز ا ل ت ع ل ي ف ب ا ل م ش ق ة لجواز القصر في السفر لماذا لعدم ا ض ب ا ط ه ا لماذا ل أ ن ه ا غير اشرك فان انضبطت جازه ة اذا ما هي العله ما السبب لا يجوز لعدم العيش الانضباط وهذا راي من قال كما رجعه العابدي وابن الحاجب ي وغيرهما العابدي وابن الحاجب ي العابدي ق كنا امام جديد من ائمه ا ل أ ص و ل لخصت اربعه كتب في الاصول كان حنبليا ثم تسبب وهو شيخ ا ل إ س ل ا م العز بن عبد السلام وقد لخص أ ر ب ع ة كتب في ا ل أ ص و ل هي العهد للقاضي عبد الجبار والمعتمد لابي الحسين المصري والمستصفى الغزالي و ا ل م ر ه ا ن ل إ م ا م الحرمين لخصها في كتاب سماه ا ل إ ح ك ا م في أ ص و ل احكام ل أ ط ب و ثم أ ن هذا الكتاب لخصه ابن الحاجب ف كتاب اسماه منتهى السول في علمي الاصول و ا ل ج د ب ثم اختصر كتابه المنتهى إ ل ى مختصر سماه مختصر, مختصر ا ل م ن ت ه ى وهو المشهور بمختصر ابن الحاجب قال كما ر ج ح ه الاملي وابن الحاجب غ ي لماذا م ن العله في جوازها إ ذ ا كانت م ض ب ط ة م ن العله لانتفاع المحذور ل أ ن المحذور هو عدم الانضباط قال وقيل القول الثاني وقيل يجوز مقلقا لانها المشروع لها الحكمه م لان ا ل ف ك م ه هي التي شرع لها ا ل ح ك م ة هي التي شرع لها ا ل ه طيب قال طيب ثلاثه قال وقيل يجوز مطلقا لانها المشروع لها الحكم يعني يجوز مطلقا لتعليم الحكمه ل أ ن ا ل أ ح ك ا م شرعت ل ل ا ش لدرء المفاصل وجلب المصالح وقيل لا يجوز مطلقه ابدا ً ما ي ج ش ز ا ل ح ك م ة م لا بد من العلم قال وقضيه كلام الاصل ترجيحه أ م ا لما يقول لهم ق ض ي ة يعني ما في تصريح لما يقول ل هو قضيه يعني, يعني يفهم ع ن ي ي ي ف ه من م كلام جمع الجرافع ن انه ل إ ن لا يجوز التعليل ب ا ل ح ك م ة م ط ل قال ق وقضيه كلام الاصل ترجيحه ثم يقول ومحل الخلاف اذا لم تحصل الحكمه من ت ف ت ي ب الحكم على الوصف يعني لو كان الحكم مترتب على الوصف و ر أ ي ن ا أ ن ترتب الحكم على الوصف فيه حكمه ة هذا بلا شك ف إ ن الحكمه تمام تكون ع ل العِلَّة ت ك وهذا س ي أ ت ي معنا في مسلح خاص نسميه مسلك المناسبه طريق من طرق ا س ت ط ا ق العله أ و س ع مسلك إ ي ش معناها معناها ا ل م ن ا س ب ة بين الوصف والحكم يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الرجل تمام؟ لما جامعه ء يقول أ ع ت ق ق أ ع ت ق ايش هناك م ن ا س ب ة بين الفعل الذي فعله و ليش والحكم هناك م ح ا ف ظ ة على الجين لا وما ح في ظ ة ع ل ان ي يكفر عن ذنبه هذا حتى لا يعود إ ل ى هذا الفعل م ر ة ثانيه ة مرة ث نستنبط ي ن من هذا ان الحكمه ناحيه قال ومحل الخلاف إ ذ ا لم تحصل ا ل ح ك م ة من ترتيب الحكم على ا ل و ص ف يقينا أ و ظنا كما س ي أ ت ي ي ض ع ه في مبحث المناسبه اما إ ذ ا حصلت الحكمه من ت ق ت ي ب الحكم على الوصف هذا معا فيها خلاف وهذا س ي أ ت ي معنا في مسلك ش العشب ن ي م ي ة من ن مسوائل ا ت المناسبه ط ا ع ل ة بين طيب وليش ن الكلم والوصف المعلوم ا ت ي انتهينا, من المسألة. انتهينا هذه هي الثانية وهي ن من ا المسألة امامك المسألة هذه لا التعليل بالحكمة معتمد شيخ الإسلام يجوز شيخ معتمد بالحكمة ن ي ج و ز التعليل ب ه ا ن ه آل الى ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة من مسائل هذه المحاضره ما عنوانها؟, عنوانها من شروط ا ل ع ل ة أ ن لا تكون عدميه في الحكم ا ل أ ش ر في、الدولة. يعني ان لا تكون ا ل ع ل ة عدم كذا حكمت بكذا لعدم كذا حكمت بكذا لعدم كذا يعني ا ل ع ل ة ع د م ي ة والحكم الذي حكمناه حكمه ل ب ك ت ا ب لو كان حكم عدمي تامل حكمت بعدم كذا لعدم كذا لمن حكمت بعدم ص ح ة ا ل ص ف ر ف بعدم ا ل ع م ل لا إ ش ك ا ل ل أ ن ه تعليل عدمي بايش بعدمي ا ل إ ش ك ا ل هو إيش؟ الإشكال تعليل وجودي لماذا بعدمي لماذا ل أ ن ا ل ع ل ة تكون أ ج ل ى من المعلم ّ أ ج ل ى من إيش؟ من المعلم ّ ولما تكون ا ل ع ل ة ع د م ي ة العدمي أ خ ف من الثبوت ف إ ذ ا ا ل ع ل ة أ خ ف من إ ي ش من من هذا ما طيب إذا ما؟ مثلا ل ملايش ملايش ملايش ملايش ا هذا إذا نركزوا دعونا ي ش معين ملايش طيب نحن الحكم مثلا نقول الخبر حرام إ ي ش العله الاسكار هذا الاسكار تعليل <تصفيق> تمام تعليل حكم وجودي بعله وجوه وجودية <تصفيق> إذنين لا يصح التصرف مثلا ل ع د م العقل هذا تعليل حكم عدمي بعله ا عدميه تمام طيب اسمعي مثلا أ ق و ل لا يصح التصرف للاسراف هذا ت ع ل ي م ماذا ت ع ل ي م حكمش ي عدمي بماذا بثبوتك هذا كله ما في خلاف الخلاف هو هذا عدم ص ح ة التصرف ت م ا م امام ص ح ة مثلا حكم عدمي ب ي ش بثبوتي ان نقول مثلا حكمته بكذا لعدم ا ل ب و ت هذا الذي فيه ايش ه ذ ا ا ل ذ ي فيه ا ر ان يكون ا ل ع د ل ة ع د م ي ة والحكم مال ثبوتي هذا هو الشرط إ ذ الا تكون ع د م ي ة بالحكم ثبوتي أ م ا إ ذ ا كانت ع د م ي ة فيه حكم عدمي ل ش خ ا ص و ج و د ي ة في حكم وجودي لا إ ش ك ا ل تمام ع د م ي ة و ج و د ي ة في حكم عدمي لا إ ش ك ا ل هل إ ش ك ا ل أ ن تكون ع د م ي ة تمام لان العله قد تكون ع د م ي ة ه ذ ا عندك لعدم كذا ل ع د م ل أ ن ا ل أ ص ل عدمه لعدم كذا تجد في الكتب ه ذ ه ع ل ة عدميه ة طيب نقرأ قال مثلا ش 私たちはこの辺りであなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた ل あなたはあなたはあなたは ت なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた ا あなたはあなたはあなたはあなたは ا, أ ل たは ا なたはあなた أ あなたはあ ا た ب م ع ن العلامه يجب أ ن تكون أ ج ل ا من المعلل والعدمي كف من الحبوديين وقيل يجوز ل ل ص ح ة أ ن يقال ضرب فلان ع د د ه ل ع د م امتثاله أ م ر ه و أ ج ي ب بمنح صحه التعليم بذلك و إ ن م ا يصح بالكف عن امتثاله وهو أ م ر ه ا ل حبودي なぜなら、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、 و العدمي بتوجوده كتعاليل ذلك بالاصرار قال ولا يجوز في الاصح رفاق الابن الحاجب و غيره كونها أ ي العله عدميه, كونها عدمية. أي كون ا ل ع ل ة عدمك لا قال و لو فِي ع د م ي ه جزئها س ِ يعني كانت ا ل ع ل ة تمام ا ل ع ل ة في ا ل ق س م ع ل ة مبدال أجزاء يعني وصفا م ر ق ب ا فلا يكون ث ن ا ئ ا ان نعند ولو حتى بفقد جزء وقود عدم وقود ثلاثه وليس مستقرا طيب قال ولو ب ع د م ي ه جزئها قال أ و ب إ ض ا ف ت ه ا أو ك او ن من النسب ت العلة الإضافية أ كانت ا ل ع ل ة من النسب الاضافيه يعني لا يجوز التعليل بالنسبه ا ل ا ل ض ا ت ي ه بالحكم الثبوتي تمام ماذا نقول يجب بناء ل ل ا ب و ة او ل ل ب ن و ة لا يجوز ليش ليش السبب ف ل كل ز م ي ب سياتي معنا ان شاء الله في عواقب هذا الكتاب خ ا ت م ة فيها و ص و ل دين فيها ا ل تصور وفيها اهتمام أ س س علم ا ل م ا سياتي معنا الكلام على الوجود والعدل و أ ن النسب ا ل إ ض ا ف ي ة حكمها حكم العدم ما هي النسب ا ل إ ض ا ف ي ة النسبة ا ل إ ض ا ف ي ة هي التي لا تفهم ت ت ع ق ل أي لا إ ل ا بالنسبت لها في ا ل ا ء فانت لا تفهم مثلا الابوه الا أ ن ه نائج أ ب ن ا ء ولن يقول ا ي ض إ اذا كان هناك ايش هذا هذه سبعه م النسب الاضافيه هذه مثل العله العدويه ما يجوز تعليل ايش كنت معي قال ولو بعاديه ليها او باضافتها كانت العله مثل العله الاضافيه اسمع ما تعرفها بان هذا تعليل انتفسري بان ي ت و ق ف ت ع ق ل ه ا على ت ع ق و ي ه ا ل ا ل ه ا تاقولها لانها تاقولها لها سميناها إ ي ل م ا سميناها لها سميناها لها سميناها ل لها ح س م ي بوتي ن ا ء ع ل ي ه فلا تفريغ هنا على انك مش ط ل ط ه ه ذ ا ا ل ش ر ط ة فلا يجوز حكمت بكذا لعدمك هذا حكم وجودك لعدمك ا هذا علا عليه او ل ل أ م و ت ي ن طيب لاحظوا اسمعوا قال واحد لا يجب ي ا ل ت و ا ص للامور ا ل ت ى لا تقول تمام إ ذ ا قتل الابن الوالد ابنه فلا خصائصه للابوه هذا صح العلمي صح العلم ربانك؟ أ لماذا ها كيف الحكم عددي م لا يجوز و لا إنما د ي لا يجوز وجودي بايش بعدين بي م ابنه لو قلنا تمام ل الوالد ي ق ت تمام ا ل بقتله ابنه ل ل ب ل و ة ل ل أ ب و ة ا ل ع ل ة هنا يشيء ب و ه هل هذا تعريف صحيح ا ل ع ل ة ع د م ي ه هنا لكنها في تكبر ماذا ع د م العدمي في العدمي لا يضر إنه م العدمي في العشق في الوجود قال أ و ل ل ا ب و ي بناء على أ ن ا ل إ ض ا ف ي ة ع ل م ي ه ا ل إ ض ا ف ي حكم حكم العدم هذا هو الخلاف لكن هذا لا صح قال كما سياتي أ ت ي ك م س ي أ تصحيحه أ و ا خ ر ك م ا س ي أ ت ي تصريحه أ و ا خ ب قال وذلك ل أ ن ا ل ع د ه بمعنى ا ل ع ل ا م ه بيقول لنا لا لان السبب لماذا يجوز أ تكون العله ة بمعنى علامه وهو السبب معنى انتهى المعارض بالحكم الشرعي و ا ل ع ل ا م ة لا بد أ ن تكون أ ج ل ه ا من المعارض ب معنى العلم يجب ت م ان م أ تكون ا ل ع ل ة اجلا من المعلم اوضح والعدمي أ خ ف ى من الثبوت اذن ا ل ع ل ة هنا ليست ليس اجلا من العش من المحيط هذه منها قال وقيل يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالعله ا ل ع ر ب ي لماذا قال وقيل يجوز ل ص ح ة أ ن يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثاله ضرب فلان عصر حصل ضرب ك ي ش عله الضرب لعدم امتثاله امره ق ل ن عدم امتثال الامر هذا وين عباره عنه ا ل ع د م لكنه يرجع الى شيء وجودي وش ه ل وجودي ا ل كف ع ن الامتثال او لا اوليس الكف فعلا لكن ت م ت ل الامر اوليس الكف فعلا لان هذا ليس تعليل لعدم هذا ردع العقاب مجيبا ب ي م ن ي ص ح ة التعريف لك هذا تعريف م ف ر ا صحي لماذا ف إ ن م ا يصح ا لكف عن امتثاله ما يصح ل م ن ظ و ل عدم امتثال امره ماذا؟ لكفه عن امتثال امره والكف هو فعل والكف هو إذن امر ماذا؟, ماذا اذن هذا تعريف ثبوتي بايش ش خبوتي بثبوتي طيب ثم قال الشيخ والخلاف في ل ع د م ا ل و م ق ا ل خلاف ما بينه ه والعدم المضاف و نعم العدم ا ل م ق ي س بشيء يعني لعدم كذا تعين ي ل ع د م قال أ م ا العدم المطلق لخلاف العدم المطلق لا ي ج و التعريف به اصعب ها العدم المطلق م ث ل معني الحكم حكمنا بكلاهي ش العدم كما عدوا ك ل ا وعدوا كذا وعدوا كذا وعدوا كذا هذا ما يجوز قطعا الخلاف إ ن م ا هو بالعدم له نشبته. قال قال لا المضاف قال لان ن ش ب ت ه قال هنا قال بخلاف العدم المطلق لا يجوز التعليل ع د م المطلق لا يجوش به قطعا ل أ ن نسبته ل ا جميع م المحال على الصور لأن نسبته على السواق فلا يعقل كونه عندنا لا يعقل ا ش ما نسبح كل شيء عنده ن طيب ثم قال الان بني ب خ ب ا ل ب ك ة ويجوز وفاقا بالاتفاق تعليل الثبوت بمثله يعني تعليل الحكم الثبوتي و ي ع ة ل ث بمثل تعليل ح ر م ة الخمر ب ا ل ا س ل ا واضحه تمام على ص ب ح ا ن ه الخمر حكم ثبوتي والاشرار حكم, بمثله يعني حكم عدمي بعلّة عدمي مثل عدم ثبوتي والعدمى ع عدم عدمى ع ن ي حكم د ا ل هذه ثلاثه اشكال في الاتفاق هذه ا ل ا ت ف ا ط ايش تجوز انتهينا ن من ا ل م س ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة ايش عنوانها هل يجوز كون ا ل ع ل ة ع د م ي ة في حكم ب و ت ي من شروط ا ل ع ل ة انها لا يجوز في الاصح وهو معتمد شيخ الاسلام يشترط ان لا تكون العله ع د م ي ة في ف ك م عدمي تمام؟ الأمام هذا او وجودي في وجودي او كذلك الامر الان سناتي ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة ايش تقول ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة هل يجوز التعليم بما لا يطلع على حكمته ام لا, على هل يشوز التعليم بما لا على نقول اولا نحن ن ق د ر هذه دائما نذكرها نقول ك ا ل ا اتفق جمهور ا ل أ ص و ل ي ي ن على أ ن أ ح ك ا م الله معلّم أ ح المعلم ا ل ه منها ما اقترعنا ومشتبنا على, على حكمه ومنها ما لم نقترع على حكمه اذا لم توجد ع ل ة ج ب ح ت ن ا عن ح ك م ة ما تحصل هذا انما نحن لم ن ص ل ع الها حكمه ولا لا حكمه لكن نحن لم نطلع على حكمتها ل نجح انما ا ل ب ش ر ة تقول ايش هل يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته اقرا يطلع النساء التعليل ب ماذا يقول ل الرجمي بالدعم أو غيره ويطبط <تصفيق> لك <الحل. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ويجوز لما لا يطلع على حكمته هذه م ش ا ر ي مثل ماذا ج ح ل ي ل الربوي البره يجري الربا في البره ولا ايش العله الطعميه كتعليل الربوي ا ل ط ع أو أي ت م ا م هذه عله طعميه ايش ا ل ح ك م ة ايش ا ل ح ك م ة اللي منع بيع الطعام والطعام حاولوا يجيبوا بعض الحكمه لكن اكثر من ت ع ب و ل ل ن من انت ع ب و ل يعني لن م نطلع على ايش لن نطلع على ايش ويجوز ا ل ت ع ل ي ق وفيه ا له حكمه ولكن لن نطلع على هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة هذه ا ل م س أ ل ة ليست رابعه الان س أ ا ت ي ل ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة ما عنوان ا ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة ايش ع ن و ا ن ه ها هل ينفقه ك الحكم ف ي م ا يقطع ضعف احدى بلاهما حقوق امعنى يقطع ايش معنى يقطع يعني ق م ت ي ق ل متيقن ماذا ش ب ب يتيقن فيه ا ن ت ف ا ل ه يمتاز بانتفاع ا ل ح ك م ة ايش ا ل م س أ ل ة هذه م س أ ل ة ا ص و ل ي ة م خ ت ل ف ة هل يثبت الحكم تمام هل يثبت الحكم فكل م ع ي فيما يقطع فيه بانتفاع ا ل ح ك م ة مثلما تجد ا ل ا ل ا م نعم هل س ا ك ر ت لنا ل مثال س ن ذ ك ل مثالين المثال ا ل ا ل اسمعوا النبي صلعت لم يقول قال ا ل ح ف ا ب ذكره في الغيث ا ل ه ا م ه الذي صلعت لم يقول إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نوبه فلا يغمس يده في الاناء فانه لا يدري أ ي ن باتت يده إ ن ه لا يدري أ ي ن باتت ا ل ا استنبط العلماء من هذا الحديث أ ن ه يكره تمام يكره للمستيقظ من النوم أ ن يغمس يده في الاناء يكره تمام, تمام؟ ما ا ل ح ك م ة قالوا احتمال ا ل ن ج ا س ة ما ا ل ح ك م ة احتمال لا لو نقول واحد نام رمز ومعين ويداتهم عصره مصلوق محبوس في السجن نعم تمام اه من النوم يقين انه هذه ما اصبح لا يوجد احتمالات ل ج س ى هل ي ق ر أ له ان يغمس يده في ا ل إ ن ا م لا يقرا هل هو م س ي د لماذا لانه يبدو ا ل ع ب ر ة بالعله لا ا ل ع ب ر ة بلا ب ا ل ع ك م ه الابتدائي ل الثاني هذا البدايه فيه خلاف هذا الكلام عند امام ا ل ح ر ا م ي لكن الجمهور مشافعي قال ولا ما ي ق ر ه اذا تيقن ما ي ق ر ه تمام لا تتمام طيب اثنين كان ثاني دخلت لقوم بتصرفهم ما دخلت لقوم صاحب واحد سافر سفرا قطع م س ا ف ة القصر ا ن ق ط ع وما ف ي مشقة نقطع ب ا ن ت ب ا ع ا ل م ش ق ة التي هي ا ل ح ك م ة هل يجوز له أ ن يقصر هل, هل يقاس عليها الفطر يجوز له أ ن يفطر هذا بناء على ماذا بناء على أ ن ه يثبت الحكم فيما يقطع فيه من تفاني الحكمه ا اعتبارا بماذا اعتبارا أ ن ا ل ح ك م ة ليس د ا خ ل حكمة ت الحكمه وانما مظنت الحكمه ة أكذوا أ ل خلصت هل المشايف تتليفها يفضون؟ أكذوا بين هذه الخلاة الأئمة وقيل الحكم ر بانتفالها ف ه لا ة في ق القصر يثبت السفر لمن السفينة عليه ا ل ج د ل ج و ن إ ذ لا, لا عبره بالمظنه عند تحقق انتفاء ل م ك ي ن ه وعلى ا ل أ و ل يجوز ا ل إ ل ح ا ك ل ل م ض ن ة كالحاك للفطر بالقشر فيما ذكر فما مر من أ ن ه يشترط في ا ل إ ل ح ا ك بالعله ا ج ت م ا ل ه ا على حكمه شرط في ا ل ج م ل ة أ و للقطع بجبال ا ل إ ل ح ا ق ثم سهول الحكم فيما ذكر غير مضطردين بل قد ي ن ت ف ر م ن قام من النوم تيقنا تهارته يديه فلا تكبد كراهه غ م س ن ا في ماء قليل قبل القسم بقيها ثلاثه بل تنتفي ح ل ا ف ا ل إ م ا م الحرمين والترجيح به و ز ي ا د ة قال ويثبت الحكم فيما يقطع ب ا ن ت ف ا ء ه ا ب ا ن ت ف ا ء ايش ما هم و ت ب ا ل ع ل ا بانتفاء العلم م في هماذا ل ل ل م ظ ل ة تمام لان الذي يعتبر في العله هو م ظ ل ة الحكمه تمام لا تيخر وجود, وجود الحكمه ل ل م ن ل ة في ا ل أ ص ل قال لجواز القصر ل أ ن ه م اتفقوا على أ ن ه يجوز القصر للسفر لمن ركب سفينه قطعت به م س ا ف ة القصر في ل ح ظ ة بلا م ش ك ل ة وقالوا يجوز له أ ن يقصر إذا هذا فيما بانتفالش تمام فيما بانتفالش بانتفالش لماذا الاعتبار الهكمة تستفيد يثبت وليس فيه فيه يقطع يقطع من لكم مضلة الهكمة أنه لأن هو طيب تحقق الجول قال وقيل لا, يثبت. وقيل لا يثبت يعني لا يثبت الحكم في م س ا ل ة ق ط ع ن ا فيها ا ن ت ب ا ع الحكم وعليه من هذا ر أ ي و من راي وعليه من و م ايش نسميهم الجدليون والجدليون هم أ ه ل الجدل وهم الذين يشتغلون بليش في الجدد. بعلم الجدل وعلم الجدل كما ذكرت لكم من العلوم ا ل ن ص ي ق ة م ا باصول ا ل ث ق ه فنشا علم الجدل وعلم الخلاف عن أ ص و ل ا ل ث ق ه كما ذكر ذلك ابن قلوب في ا ل م ق د م ة تمام؟ طيب قال اشعلتهم قال إ ذ لا عبره بالمضنه إ ل ا إ لا ع ب ر ت ه بوجود المظنه ة قون ذ ا كون هذا الكون السفر م ظ ن ة ا ل م ش ق ة عند تحقق انتفاء ا ل م ه ن ة يعني ا ل م ه ن ة هذه م ر ك ب ة من ا ل ن يعني ا ل ت و ك ي د ي ة يعني حينما نتيقن ل تمام ي ق ل ت عدم وجود الحكمه إ ذ لا عبره ب ا ل م ض ل ة عند تحقق انتفاء الملك حينما يتيقن عدم وجود ا ل ح ل م ة طيب وعلى, الأول يعني وعلى القول أ و وعلى ل ل يعني ا ا ل أ و ل يجوز ا ل إ ل ح ا ق ل ل م ض ل ة كالحاق الفطر في القصر فيما ب ك ل يعني من جواز ا ل ب ط ر تمام فيمن ركب س ب ي ن ه انقطعت في م س ا ف ة القصر في لحظه ي ن ت امتناع ايه ايه ايه انا عندنا اشكال اشكال ركزوا اشكال ايه الاشكال صادق لنا؟ ا سيأتي سيأتي ل 50 يبي ق د م م ع شط جروط الاول ل من ل ة شقه ت ب ل العلة لما, نقطع لما تشتبل على يعني ن ط ع بعدم وجود مفروضة الآن مفروضة في تيقفل وجود لان هذا ل م الشرط بين ي في تنافي ن بين قال لا لا ا لك شرط ن في العلل على الجمله على ا ل إ ج م ا ل يعني في الغالب أ ن كل ع ل ة تشتمل على ا ل ج م ل ة وليس شرطا في كل ع ل ة بخصوص هذا الجواب ا ل أ و ل الجواب الثاني ان ه الاشتراط في ا ج ت م ا ل ا ل ع ل ة على ح ك م ة هذا للقطع بالالحاق إ ل ح ق ل ل ل ق ط ع ب ا إ لإنت الإلحاق فقط قال الآن بلبيين لك الإشكال وبيلبيين يقول فما مرة من إنه في الإلحاق من اجتمالها على يشترطوا يبقى الشواب فقط رائع هذا فما الأول بالذولة في شرطون مرى معك عدة أنهم من حكمة اسمعوا ل ل اول غ ا اثنين ب ب ج ز لك كل القفع معي الان مساله بالجيمه ة ما سبب ل م ايش قلتم يا جماعه ايش قلتم مرتم؟ ايش معنا باش يخالف لك الحكمه فيما يقطع فيه بانتفاق ايش الحكمه السؤال ا ل هل هذا مطلب في كل يعني قط قط مساله ي ذ ب ت الحكم اننا نضعنا بنت كاتبه ليس مقربا م هذا ليس مطلب ي إيش مثلا الان ا ل م س أ ل ة هذه النبي ل ي د ك ر ه ا لنا ا ل م س أ ل ه ا ل ت ك ر ت ه ا لكم عن كراهه ا خبز اليد هذي موضع خلاف بين الشافعين ومن قال يثبت الحكم فيما يقطع به بانتفاء ا ل ح ك م ة و أ ن ه مضطرب قال يقرا م وهو عمام الحرام ومن قال لها قال ايش نقرا ق ل قال ر أ ت ه ذ ا ثم ثبوت الحكم فيما ذكر ثبوت اي ل ح ك م ف م ا ذكر أي فيما يقطع بانتفاء ا ل ح ك م ة فيه مصطرد يعني غير متتابع ط ر غير د يعني م بل تمام؟ مصطرد غير بل قد ينتفي الحكم مثال ذلك غالق من قام من النوم متيقن ن النور م طهاره ي د ع يقن اليدعش فلا يكره له غ م ش ه ا في ماء القلب يكره غمشها م ا ء فهل تنتمي لا ترى هذا هذا عندهم مش شايف خلاف إ م ا م ا ل ح ر م ي ن قال ل الكراهه ا ا ا إيش؟ ل ك ر باطله إمام الحرمين قال قال والترجيح ه م ن سياره قال العزى القتالي وصاحبه تميد محمد فيها مدين هذا ك ل ا م كلام العراقي في الغيث ا ل ه ا م ل قال, قال واقتنف فيما لو قطع ب ا ن ت ف ا ه ه ا في بعض الصور مثال اخر تجرم عيني ل ا ن تكلم ث ا ل ي ن ا ثالث ثالث انتم ت ع ر ف و ن الاستبرار الاستبرار يعني شخص يشتري جاريه جديده يشب عليه ان يستبرع ا ا س ت ب ر ا ب حرام ما ي ط ا ه ا ا ل ج ا ر ي ة الجديده هذه حتى تمحر ش جارية ومع ل ا نحن ن ط ا ل ح ك م ة أولا؟ ن قاموا ط ع ح ة هي معرفة ب بوجوب الرحيمة هارفة الاهل بناء على ا ل ق ا ع د ة يثبت ه ا ثبوت الحكم فيما يقطع ف ي ه ب ا ن ت ب ا ق ا ل ا ح ت ف ا ي تمام اعتباره بماذا اعتباره بالمظله ل أ ن ه م ظ ل ة الوجود لا فيه بل بالكل في لا فيه ب ر ب ل ة بلا ع ت ب ا ر ا ل ج بلا بلا بلا بلا ة ل ا في ا ل م س أ ل ة بلا بلا ل ي ش في ا ل ج بلا بلا بلا بلا ل ا بلا ب ا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ب ا ل ا ل ا م ش ف ليش بهذه ا ل م س أ ل ة بخصوصها حتى لا يشفع ع ب ا طيب ن ح بس شوي اكمل ا ل ع ب ا ر ة قال كاستبراء الصغيرتي ف إ ن الاستبراء ل ت أ خ ذ م ر ا ء ة الرحم وهو متاخذ فيها فقال الغزالي وصاحبه محمد بن يحيى يثبت الحكم للمضله وقال الجدليون لا يثبت ا لانتفاء ا ل ح ك م ة ف إ ن ه ا أ ي ح ك م ة روح ا ل ع ل م روح لإيش؟ لإيش؟ قال م الجمهور وهذا الحرامين أ يكره المسيق من م مع النوع الشيخ ه يدا في خمشها لا قبل أرسلها القطع مع ف يكره ا ي وهو ا ا م ت ل ل ج س ق ا ا ل ل ج موافق ه ر ل للمحن ي و ع ن ا ل ب ك من ا ع الجمهور؟ لا يديه ش م س ا ع ر ة مساعدة مساعد كبيرة ل ا حكامة لا لكن لكم الحكم نقول تزور、المحكة. الاحكام ب ج و ا ر العلماء ب ما حكمه رمل في الطوارئ لو قلنا أ ن رمل ف الطوارئ ا ل ح ك م ة فيه اظهار م ن ت م س م ع ا ل كفار ما في كفار المشاهدون لهم المسلمين ش هذه حكمه مشروعيه لكن هذه ح ك م ة ويثبت الحكم ما ش م فيثبتش ي ث ب ت الحكم ب م ا يطلع فيه من جبال من طيب ليش كنا طيب لو تجيبهم شادي مش عندك طيب لو ظهر الاستمتاع الصغير هل تجيب ولا ما يجوزها مرحبا إذا, اذا كنا لا يجوز الاستمتاع الصغير صغير. لا ر يجوز ص الاستمتاع بها وقلت له ر ي ب طيب طيب ما معنا إن لكم ا ماذا فإيديت اذا ل ا ا ا س ب ر م فإيديت ا ل ا س ر ا لا يجوز الاستمتاع ا ل ا ت ا ا بس لديكم لما الاستمتاع من ن دائما لياقه نفس في حال ع ب د و بدن المنهج في حال عندو م د ن المنهج ما、فيه. في حال لياقه نفس لما اذكر انه يعني الجماع المحفوره بعدين هذه صغيره ما يمكن ان تتحمل ا ل م ا ط ق ه لكن تراه كيف نستطيع مره اخرى يا فاره لا, لا تحريك كيف نستطيع شهر. شهر شهر الحادات الحر وغير ا ل ح ر و ا ن شهر, شهر. لا مقبره طيب、صدق. طيب ط ر ا ل آ ن بننتبه ا ل م و ض و ع ا ل أ خ ي ر من موضوع ا ل ت ر س وهو ايش هو, هو التعليل بالعلاج الخاصه العلاج تنقسم ا ل ع قسم علّة ا قاسرة ل ع ل ة ا ل ق ا ص ر ة هي التي لا تتعدى محل النص لديها علّة لا محل النص علّة متعدية تتعدى محل النص الاصف العلّ�ged لكن هذه علّة إذن يا جماعة العلّة القاسرة العلّة القاسرة هل الله تتعدّى متعدّية تتعدّى يتعدّى وفيه كي وهي يا يأتي للعيش هذه قاسرة إذاً جماعة ومع ذلك يذكرونها ويصبحون اذا لابد نعرف ما هي العلم ي القاصر من ادم إ ذ ا أ ح د تمام يستلم بان يقولوا إذا, إذا, إذا, إذا كان فايد من فائد كيف تعرفون ل ل ي إذا ا د العلم ي القاصر كيف تقس على العلم ي القاصر إيش التعليل فهو اثنين انواعها ثلاثه فوائد التعليل ايش ث ل ا ث ة ن ب د أ ن ق ر بالاقراء بسم الله تم فالتصاحب جواز التعليل ب ا ل ع ل ة ا ل ق ا ص ر ة وهي التي لا تتعدى محل النفس لكونها نحره هذه تعريف ا ل ع ل الطاصرة أ و ل ا ً معتمد شيخ ا ل إ س ل ا م أ ن ه يجوز التعليل بالعله ل ة للإشد القاصر د ك ت و ر ل قلت التعليل بالعللة وقد عنه ا ا إيش تعريبها؟ قال وهي التي, التي لا تتعدى محل النص قال التي لا الإشد القاصر ما تتعدى ما محل ليس المتعدد وهي يعني تتعدى تتعدى نعم ا ل ع ل القطبي مثل م ت ع د د تبقى محل نصف الا لمحل النصف ق القطبي ي ألا ب ن الا انواعها ثلاثه اما محل الحكم أ و جزء الحكم الخاص جزء الحكم لا. او ل الآن ح ك م أ وصف الحكم الخاص إلا نحسان العل إيه ها إيهي معكم And I'm then... لكونهما ذ ه ب ا او كبرت اذن العله هنا يشي هو نفسه, المحل. هو نفسه ليش المحل طيب اثنين رقم اثنين رقم اثنين جزءه الخاص جزءه ليش؟ الخاص ر ك س معي جزء يعني جزء له جزء ليش المحل لكنه ن إيش؟ الخاص افهموا معنى كلمه الخاص يعني الذي لا يوجد في غيره الذي يوجد في إيش؟ غيره مثلا م ث ل الحكم ا هنا العله م وكلمه العلم مثلا نقض الوضوء ن ق ض الوضوء بالخارج من السبيلين ايش هنا بالخارج من السبيلين ا ل خ ا ر ج ة الخارج من السبيلين تمام الخارج من السبيلين الخارج على ب ك ج و م ع ن ايش معو بكجوهم عندي ا ي مفاعله مش ن ف ع ل ه الخارج هذا ع ب ا ر ة عن حدتين ع ب ا ر ة عن ذات م اتصفت م ا تمام ب ي ش بالصفه يفهم نحن نقول ا ل ع ل ة الان نقش معي ا ل ع ل ة هي الخروج من السبيلين اخذنا ص ف ه ما خرجنا المخروج ل ه م اخذنا الخروج ا ل خ ر و جزء ج من الخارج تمام جزء أ و لا جزء خارج خروج من السبيلين. لا. من السبيلين هذا وصف خاص هل يوجد في غيرهما لا ي ت ص ب به غيرهما هذا نسميه جزء أو ه غ ي ش الخاص إذا هل يمكن تتعلم إ ل ى غيره ما يمكن هذا عنده ة الشافعيه بينما وجدنا الحنفيه قالوا ا ل ع ل ة تمام ا ل ع ل ة عندهم الحنفيه قالوا هو خروج ايش خروج ايش ا ل ع ل ة في نقض الوضوء من ا ل س م ي ن ي ن قالوا خروج هل ا ل ع ل ة غاصه او متعديه ذ هذه ا ه م ت ع د ي ولهذا قالوا ينتقد الوضوء لو, ق... لو فصلت هذه عندها ايش معروف ا ل ح ن ف ي سبقوا عندها متعتي أ ن ا شافعي هذه ا ل ح ن ف ي و ه ي عندها متعتي رقم ث ل ا ث ة وصف المحل الخاص رقم ث ل ا ث ة ايش وصف المحل ليش وصف المحل الخاص وصف المحل الخاص, وصف المحل خاص. وصف المحل الخاص. تمام؟ ايضا م ك ل م ة خاص دائم يعني لا يمكن ان يتصف به غيره مثل, مثلاً مثل ما علل به بعضهم علل ّ بعضهم قال جريان الذهب جريان الربا ن الذهب والفضه ايش العله قال كونهما قيم ا ا ل ه ش ي ا ء وصفهم لهذا الوصف هذا وصف خاص لا يوجد في غيرهما لا ليس ا ل غيرهما وصلا يقوم قيمه ل ل أ ش ي ا ء لأن هذه أ ن و انواع ع لش؟ أ ا ل ع ل ل ش ا ل خ ا ص ر و ا ي د ت ي لا تتعدى محل الاجل ل ذ لكونها محل الحكم لكونها محل الحكمي او جزءه الخاص تمام لكونها محل الحكم لا واحد. واحده لا ق و م و ا ح د ة اثنين أ و جزءه الخاص هذا راح كم هذا جزءه جزء عن جزء المحل ة أ م ع ن ى ك ل م ة الخاص لان لا توجد فيه ث ل ا ث ة او وصفه وصف و الخاص أ م ع ن ى الوصف الخاص لا يتصف به إيش صار كم عندي ث ل ا ث ة محل الحكم جزء الحكم الخاص وصف الحكم على وصف المحل ليش جزء المحل الخاص وصف المحل ليش هي ا مثل قال ف ا ل أ و ل كتعليل ح ر م ة الربا في الذهب بكونه ذهب وفي الفرقه ل كلاك ط محل الحفظ. تعليل اهنين. قال في من السبيلين ا بالخروج ل من كذا ل السبيلين الخروج غير الخارج الخروج الخارجة ولا؟ خ ر غير و تزوء تزوء ج من من جزء خاص لا يوجد في غيرهما والذلك تعليل ف ر م ة الربا في الناقدين على ما ذهب الي بعضهم ب كونهما قيم ا ل أ ش ي ا ء كمان هذا الوصف لا يوجد في غيرهما ن الهمان أقسامنا يعني هذا الوصف لا يوجد هذه أقسامها. قال بالخاص الصورة يوجد وخرج بالخاص, في العيد. خرج بالخاص يعني خرج. لما إيش وصفناك خصوصية؟ في غير في العيد خرج خرج الآن إيش جزء المحل الخاص ووصف المحل الخاص قال وخرج بالخاص كصورتين غيره غير الخاص فلا قصور فيه فانتبه هل ليس عندك القصه اذا لم يكن جزءا خاصا إ ذ ا لم يكن وصفا خاصا فتعليل ا ل ح ن ف ي ة النقضه فيما ذكر لخروج النجس من البلد إذن؟ هذه ولا؟ هذا、وصف. هذا جزء. جزء لكنه هل هو علا متعدية اولا المحلة لا المحل ليس、خاص. قالوا خارج خروج النجسي تمام خاص خاص خارج ايضا وصف خروج جزء جزء なんでしょうね。 ا ل ط ع ا ل م ص ف او لا وصف للمحل الذي هو البر وصف ل ا او لا لكن هو وصف خاص لا ي ف ص به الى البر لا قال وقيل ل يمتنع التعليم بالقاصره ا ل م ط ل ق ة م ا يجوز انكم ت ت ع ي ن و ن ب ا ل ق ا ص ر ة ابدا سواء كانت محل سواء كانت ايش محل او جزء خاص وقالوا وصف خاص ميش؟ ميش؟ لعدم فائده ما في انها فائده ي فقالوا ل ث ان ل قالوا ث ظ ر إن كانت العله ث ا ب ت ة بنص او ا ج م ع فعلنوا بها وان كانت خاصه إن لم ولا إجمع ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى ل ا ن س ل م ي م ب ان ي ف و ن هناك ا ش ي ا ل ا خ ر ا لانهم ف ل ي ج ل ان يكون هناك ل ل ع د ة اشياء ل ع ا خ ل ى ل ك ن ا ل ت ع ل ه يذكر وضع قواعد اخرى ما هي واحد, واحد المناسبه ما معنى ا ل م ن ا س ب ة يعني ا ل م ن ا س ب ة بين الحكم والمحل تمام ا ل م ن ا س ب ة بين الحكم و ل ي ش المحل يعني لما نعرف العلم نعرف لماذا جعل م انيق تمام، لماذا جعلة و الحكم بهذا المحل لماذا و ر ي د هذا الحكم سنعرف ا ل م ن ا س ب ة ا ا ل م ن س بين ة ب م الحكم ذ والمحل يعني سنعرف ا ل م ن ا س ب ة بين الذهب و ا ل ف ض ة والرذب ك ا ل فيقول ادعى للقبول ادعى للقبول ا ل م ك ل ر ة ا ل ا س ن ا م ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة تقويه النص لما نعرف ل علمي ت ق و ى النص ه ا تقويه النص الدال على معلومه يجب ا ي ت ل على ايش على المعنى بان يكون ظ ا ه ر سيكون هذا النص ظ ا ه ر ظاهرا في المعنى تمام لا قطعي لن يكون قطعي ولكن يكون وايش يكون ظاهرا تقويه النص ب ن يكون ظاهرا ما, ما يفعل الحول الى درجه قطعي حول ولا درجه ل ي ش ل ظ ر و ف بان يكون ظاهرا لا قطعي تمام اذن هناك فائدتان ي ذكرهما شيخ الاسلامي رحمه الله تعالى عليه من ف و ا ئ ا ل ت ع ل ي ب العله العشر الاصيل وهذا ي ق د ئ م ا وذكر المجوز لها يقول العراقي رحمه الله عليه قال وذكر المجوز لها فوائد واحد م ع ر ف ة ا ل م ن ا س ب ة أ ي م ن ا س ب ة ذلك الحكم لذلك الفعل ف إ ن النفس إ ل ى ق ا و ن ما تعرف عله أ م ي د منها إ ل ى ق ا و ن ما تجهل عله ثانيها أ ن ه إ ذ ا عرف ق ص و ر ه ا عرف الامتناع ان يلحق بذلك, بذلك المنصوص عليه غيره ثالثها أ ن ه ا تقوي النص و ت ع ظ ب ه و ََ ق ا ل َ ك َ ر َ ه القاضي َِْْ ب َ ا ل َ و َ قال َ وخذا كل ُ دليلين َِِِ في ِ مساء َ فيكون َُُ الحكم ُْ ثابت َِ لماذا؟ بالنص َِ والعله ََِْ مَنْ قَالَ ة ََِ عَلَى ا معا َ إِذَا ا النَّصْهُ قال <سؤال> وقد ظهر بما ذكرناه من الفوائد بطلان قول أ ب ي جيد من ا ل ح ن ف ي ة أ ن ه ا لا تفيد علما ولا عمل قال ما تفيد دا علما ولا عمل هل ذكروا العراق في الغيث العام ص ف ح ة خمسمئه وخمسين واربعين